يا جنود الحق هبوا للنداء حرروا الأوطان من دنس العداء واضربوا فوق الرقاب رؤوسها اقن الدم كي يذهب سدا يا جنود الحق هبوا للنداء. soru değil مقابر للعداء كالازد في سوح الردى يا جنود الحق هبو للنداء